بسم الله الرحمن الرحيم بنابي خواي بخشندري مهربان ألف لام ميم باء لف لام ميم دخوين ياندري توا أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمن وهم لا يفتنون آية خلق وادزان كوازيان ليده هندري اگر بلن بروامان هناوا يترابان تاقينا كينوا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم من الكاذبين بخوا Beyguman kasanı piş avan mantaqi kirdova, aman iş taqi dekineva. İn zaa beyguman, xwa ou kasanı rast ya kirdiyarid دیاری Druz nakan iş diyarid dekat u danasren. Am hesib al, ladin yamalun al siyaat, ayi yespikun, sa سوف يقولون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم هر کس أميدي ويبغت بدي داري خوا بابنداتي خوابكات سنك براستي كاتي داري خواهر ديت وَتَنْهَى خَوَايا بِسَرِيزَانَ وَأَغَادَار وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَهَرْكَز جِهَاد بِكَوْتَب وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرا عنهم سيئاتهم ولنجزيانهم ولنجزيانهم احسن الذي كانوا يعملون. بیا گومان خرابکان اندسرین و لیان باباشتر لوی ککردو یا نه پاداشتی اند دینوا و بوالديه حسنا وان جاهد لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إليَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وفرمان ما نعوه بآدمي كتاكا لقل دايكو باو چيدا بكات وقال دايكو باو كد هوليان داي بو اوي كهو بشم بو بدي كهيد زانياريك درباري او بجوة ان مكة تنها من اقران وطان لدوار دتان وَالَّذِينَ آمَنُوا تان الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ تان کرد ولذین امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فالصالحین واوکسانیبا وریان هینا ووکردوی تاکه ان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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ هاندي لخلچي دلين باورمان بخوا هناوا انزاكاتي سزا بدريل فيناوي خوا دا لال ان كفر اناوا ازارو سزاي خلچي وكو ازارو سزاي خوا دا دني وا اگر لالام پروردگار تو سركوتنيك بيت دل نيابه او انا دلن بيگمان أي أخوازنا وآجدار ترنيا بويلة ظلوا دروني هم وكزداة. ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا يعلم المُنافقين. سفن ب خواتها قد زانى باوريان هنا وتشين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وانا ببروابون وانا بانا ايمان داربون شوان رقاو ربازي ايمب Tawana kantan ba astoy eyma. Be barwayan hiç yeg la tawana awan hal nagirin. Barasti awana drözenin. Walayahmilunna atkalahum wa atkalam maa atkalihim. Walayus'alunna yewma al qiyamati amma kanu yaftaroon. Swen bakwa beba bari girani kufru tawani khoyan halda giren. وباري غراني خلكاني تريج لقال باري غراني خوي عن داخل دجرن دا وبراسيل روج قيامدة برسياريان لو درود لساني لدنيا داخليان دبص دا ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فربث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ضارمون. سؤال بخوا نوح ما النار بولا يجل كيب بيا أويش ماي ولا ناوي نوصدو صال هزار صال كم لأ كام دا لافوزر يان لنا يبردن لكات يقدر أوانستم كاربون هو أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين إنذار نوح كسانى لكشت يكذبون رزجار كردن ve o kşt yaman kribbe nişanek bu zihaniyan ve ibrahim idkala liqawmih i'abudullaha wa attaqoo ذalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun ve ay Muhammed sallallahu alayhi wa sallam basi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 إليه ترجعون براستي ا ولزياتي خوابتانك د پرستان وا ا ودرويچي گور هل دبستان براستي اواني كه ا و د ان پرستان بيز گله خوا نات و ان رزق روزي ا وبدان كواتداوا روزي لخواب كن واوب پرستانو هر سفاسي اويش بكن وَإِن لا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَأَقَرْ إِوَا أو بَاوَرْ نَهِنًا أَوَ أُمَّتَانِ بِيشْ إِوَاشْ بَاوَرْ يَنْ وَفِي غَمْرَتِ نَهَارٍ قَيَّدْنِي أَشْكِرَاو رُونِي لِسَرَى أَوَلَمْ يَرَوْنَ كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ آيَ أوانا سرن زيان نداوا كَتُون خوادروس كراوان بديد هينيت لپاش نماندي هينيت توا او زندو و خوا اسانا قل سير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يبرون بقرين بزاويدا وسرنز بدن كتون درس كرا لسرتا وبديهنا و لپاشان هر خوا بدی هینانی دواروج جبدی دینه براستی خوا بتوانه بسره موشت یکدا يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلون خواس زای هر کس یک دات کبیوهه و رحم یج دکات به هر کس یک بیوهه وتنهاب خوا دگرن وما أنت بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله مولى ولا نصير. وأئوان أتوى أن لدس خادر بازبا نلا كيس دوستو يرمتي دريك والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم وأوانيك بنشانكان إخواه دي داري باوريانيا آآوان لبزي خواهنا أميد بن وابا ناس زي سخت يا ابو هيا فما كان جواب قومه الا ان قال قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ان إبراهيم بكو يا بيسو تنان خواش أي رزقار كله لو رزقارك الدنيا إبراهيم دا تنيشان وبالجهيب وكسان يبا وردهنن. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثنم بينكم في الحياة الدنيا. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويالعن بعضكم بعض وما أوكم النار وما أوكم النار وما لكم من ناسرين وإبراهيمتي بأجمان أويء وهلتان بجارد ولديات إخوة Bütünekin la barxoş evistine, wan tan dalajiani dünyada, la paşan la rojid duaida, handektan bizarid der dabrın la handeşitertan, dan nane biyektirida, ve nefrin biyektirida kan, zikajtan agirid ozxa, vahid له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي انه هو العزيز الحكيم ان جالود باوري هنا وابراهيم تي بيغمان من كوز د كمبولاي پروردگارم لبابل او باشم بارستي تنها او زاليكا درستا ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصالحين وبخشي من بإبراهيم إسحاق كريو يعقوب كرزاي وفيغمبريتي وكتيب من بريار دالنا وكان إبراهيم دال ولدنيا دال پاداش من دائوا وبراستي أول روج ولوطا إذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من أحد من العالمين باسيلوتش بكاكاتي بغلكيوت بيغمان اي وكاري تشي ناشرين الذي هاندا كاسبيش أو اوكاري نكردوا انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اُتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ايوه نيربازي دكان ورئيقات دقرن لرئبواران ولنا ديو شويني كوبونا وتان دا همو خرابيك دكان كسي والاميق لكي تنها او بو كوتيان سيزاي خوامان بو بينا اگر تول رازقو ياني قال رب انصرني على القوم المفسدين لوتوتي اي پر وردقارم يارمتيم ظالم بك كاردا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ وَكَاتِنِرَّا وَكَانِ إِمَا مَجْدَي بَخْشِينِ إِسْمَعِيلِ يَنْدَابَ إِبْرَاهِيمَ وتيان بيغمان اعملنا وبر دانشتوان أمشارين كسدومة براستي دانشتوانك استمكاربون قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إبراهيم وتي بيغمان لوط لوشار دايا وتیان امه تاگ د زانین چیلیا سوین بخوا املوتو اندامانی خزانه کی رزگار د کین زګلجنکی کله جماوانو تیاتخوان د وضاق بهم درعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين كاتين نرى وكان ما نهاتن بولايلوت البيان تيك تيك تيك تلتنقو نار حدبو وتيان متر سو خمخو تونك بيقو ما دكين كأول ذي ما وانو دبيت. إن مُنزلنا على أهل هذه القرية لجزم من السماء بما كانوا يفسقون. بارستي امدبارين بسدانشتواني امشاردا سزا يق لاسمانا لبر اويلا سنور فرمان خوادرتون ولقد تركنا منها ايهتا بينه لقوم يعقلون سوان بخوا بېګمان لو شاره ویران کراودا نشانه پند چي ديار مان بځه هشت بوګل او کومدې کژیربن الله وارجو اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين وبوخلچ مدينا شعيب بريان وتي خواب پرستن وبهيوه اميدي رو جدوائي بن بكاري كاري بن لزويدا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين بلام اوان باوريا بينهينا او سابوما لرزبتين كقرتني بهوي او والاخان وكاني خويان دا دابو مردن وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقال عاد وثمود يشمع لنا براستي أو لنا وبردنا روم بوتا وبوتا لشوين وارا ويرانا كان شيطان كرد وخرافا كان ياني بهوي أوىوى برجري كردن للرجاء الراس لكاتك ذا أوان تأني بيركنوا وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين هرها قارون وفرعون وهامان إشمال لنا وبرد سفن بخوا براستی موسی حد بناوی ان بتن معجزه کوا بلام اوان خو یان ب گورزانی ل زویدا نش یانتوانی ل د من ارسلنا ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومنهم هر يغلوان من بتواني خوي سزادا زاهم ديشان بايش بحيز من نارد سريان بورد بردوا وهم ديشتريان په حال شا خانې کو دنګې چې ګورل نه یبردن وهندې چې شیان مان بناخي زوې د بردخوارو وهندې چې تر کرد خوستامی نه کردن بالام خو کرد كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن الهيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ونهي كساني كبزغل خواه پر استراوانيك بخواي اندادنين وكو زالزالو كوايا كماليك رحسان دوا کە بەڕاستری لا واستترین ماڵ مالی جا جاۆکەیە ئەگەر بزانن الله يعلم ما يدعون میدوننی من شيء و وهوه العزی زحکی بێگومان خوا دەزانێ ئەوان لە جیاتی خواتی وَهَرَأَوَىٰ زَالِكَ الْدُّرُّسُ وَتَلْكَ الْأَمْثَالُ نَظْرِبُهَا لِلْنَاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إلَّا الْعَالِمُونَ أَوَنَوْنُ نَاقِبُ خَلْقِ دِينِ نَوَىٰ تَنْهَازَنَا يَلْوَانَتِ يَذْقَنَ قَالَ قَالَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ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 بخوێنرو او قرانیک سرشکرا و بود و نويش بکا بیگومان نويش برګری نويش کړ د کډ ناشرین او ناپسند و و یاد خوا غورتر له هموستیک خواج به هر کاری کدی ولا تجادلوا اهل الكتاب منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا وإلا هم واحد وإلا هنا وإلا هم واحدون ونحن له مسلمون دم قال ومجادل ما كان لقال خاوني كتاب أسمان يكادا مقر بذوان ترين شوا جگە لەوانەیان کەستمیان کرد لە ئێوە و بە خاون کتێبەکان بڵێن باورمان هێنا و بەی نردرا و تخوارو بۆ ئێمە و بە وشت نێدراوە تخوارو بۆ ئێوە وخوای ئێمە و خخوای ئێوە یک کا الكتاب فالذين آتَناهُ الكتاب يؤمنون به ومنِه من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. <تصفيق> ولما نش بترستكاني عرب كسانى بروايبي دنيا تنيا بباوراني الرؤود دانانين بقى تكاني وما كنت تثلو من قبلي من كتابه ولا تخطه بيمينك إذا الأطبال مبطلون وتو أي محمد صلى الله عليه وسلم فش أم قرآنه كتابك الندى خوين دوا وبدست راس تدندوسيوا اجرواب وايا او كاتنا راس تكان ببرويان بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون نخيروانيا غمان دبن بل كو نشانكاني لذلو دروني كسانك داي كزانست يا بيدرا ولالان خواوه تنياستم كاراندا نان بنشان كاني امدا وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين Voutyan, avuçtan muajizə və balgayak, dana bazendriyə bıçağıyla ləyan perverdikar yawa, balıpian, hena naxwara və muajizəkant təniyal ləyan xwaoya, və bərası min tənha tırşanları ki aşkram. A, vələm yekfihim, an, nəzəl nə, əlki Kitab, yutla Mighty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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ او انزل المندان ويستعجلونك بالعذاب ولا الا اجل مسمى جاءهم العذاب ولا ياتينهم بغتهن وهم لا يشعرون. اگر ماوی دیاری کرا ونب وای بو سزادانی اوانه بیگومان سزکای ان بودهات و براستی لنا کاودا او سزایان بودی کاوان هستی پیناکن یستعجلونک بالعذاب وان جهننم لم محيطه بالكافرین <تصفيق> يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون <تصفيق> بتسجن طولي أو كردوانيك لدنيا دادتان دا كرد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون أي بند يانيكم كباورتان هنا وبيقمان زوي من بان وفراوانا كواتهر من بفرستن. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. همُوا نفسك مردن دتشي. هاشم بولاي ام دگرين رينوا والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها نعيم اجر العاملين وكسان كباورين هنا وكردوا كان ين كردوا سوێنند بەخوا لە کۆشکە بەرزەکانی بەهش دا نیشتە جێیان دەکەین کە ڕووبارەکان بە ژێریان داێن و دەتەن بێبرانەوەتیایدا دەمێننەوە ئای چەند چاکە پادااشتی چاکەکاران ئە الذيە سەدڕواە ڕبیهەوەەوەک کەلون ئەوانەی دانیان بە خۆیان ثبت لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم جورجيان لبر خوا لبرانو بي سريزانا ولا ان مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ لَيَقُولُنَّ الله فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ سوين بخوا اگر پرسيال لو بي باوران بكيد چه آسمان كانو زوي روس كردووو روزو من جيرام هيناوا بيگو من دلين خوا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 ولرزيفرا واندكابو هركزلبند كان كبيريا كمي دكات. ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحياه الأرض من بعد موتها فأحياه الأرض من بعد موتها لا يقولن الله Kulil hamdulillahi bel ekserhum la yaqilun persiyar yan leb keyd chela asmana wa baran dabareni incabu barana zabi mirdui zindu kirdwa beguman dalen khwa ay muhammad sallallahu alayhi wa sallam bele hamu ya بالامزور بيان جيريان وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وجياني ام دنيا تنهار بوادني تشبه من دالانه وبراستي مال قيامتها الا وجيانه اقل اوان بيان زانيانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون إن زكاتي أو ببا ورانسوار كشتي دبنو ترسان لنقمبون تنهاها ولا خادك أن بدل سوزي وجرد كتسيوا كتكاتي كتسي خوارز دكاتو دجن وشكاني كتوب فرآنه وبشبو ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون بعد أن ننبوئ أم بيمندان وبابه رول زدب بن لجيان ذلك المولاد الزانان انزامي أوكرد وخراپانيان تيد بي أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويوتخطفوا الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون آينا لكات إقدال دورو بري أوان خلق دفرنريت دقآ يبا ورب بطال دينا ودان نانين ببهرو تاك كان إخوادا ومن أظلم من من على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين Çeyle o kasas tam kar tere kadroba damkhoa wa halda baste Ya bawar naheyne ba ayi niraaskate boya had Aize gai maana wa bobe berwayan ladu zaghdaniya Wa alladiyna jahaduu fiyna lanahdiyanahum subulana Wa inna Allah kirdua Darastir en Munian da kayn buriba zakani khuman wa biguman khaliq